لَ الْكُسَمواتِ وَالأَرضِ وَإِلىى اللهَّ تُرجعُ الْ الأمور يُولِجُ الليلى فَِّه لِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي الليل وَهُو عَليم بذاتِ السّدور آمِنُ بالِلههِ وَرَسُولِهِ وَأَافِقُ مَِّا جَعَكُم مستُْتَخْلَفينَ فيِيه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 يَوومَ يَقول الْمُنَافقُونَ وَالْمُنافِقَاُ للَِّذينَ آمَنُ ذُرونَ نَقتَ بِس مِن نُورِكُمْ قِيلَ الررجعور أَكُمْ فَلْلتَمسُ نُور صَبُ بَبَيْنَهُ بِسُور الَّهُ بَابُم بَاقِنهُ فِيهِ الرَّحْمَ وَظاهِرهُ مِ قِبَِهِ العذابُ يُنَادُونَهُم يُناادونَهُم أَلَم نَكُم معكُمْ قالوا بَلا وَلاَّكُمْ فَتَنُمْ أَنفُسَكُمْ تََبصْتُمْ وَتَرَبَّْتُم مرُتَبَةُم وَغررَّتكُم الْ الأمان يحَتَّ ج أَأَمرُ اللهَّهِ وَغَََّكُمْ وَغرَّكُم, وغركم بِاللههِ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤخَذُ مِنكُم فِديَتُ وَلا مِنََّينَ كَثَروا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 عَلَم أنَ الحيَةُ الدُّنْيا لعبُ وَلَهُ وَزينةُ وَتَفاقُ بَنَكُم وَتَكثُر وَتَكثُر ف الأموال وَأَولادِكَ مَسَلِ غَييسٍ عجَبَ الكُفَّار نَباتُه كَمَسَلِ غَييسٍ عجبَبَ الْ الكُفّارَ نَباتُهُ ثمَُّ يَهج ثُمَّ يَهِيَ جُفَّ تَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن والله ۚ وَاللَّهُ ذُو الفضل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 أَن زَلْنَ الْ الحَديديدَ فِيهِ بَأْسُ شَدوا وَمَنَا فعَُّاسِ وَلعلَمَ اللهَّهُ مَْ يَصُرُه وَلْيَعَلَمَ اللهَّهُ مَيْهِ يَوصُرهُ وَرسُ لَهُ بالِالْغَبَ إِ اللهَّهَا قوَو عزيز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 وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأسة ورحمة ورهبانية ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم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 لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء مِنْ فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله